إِنَّ اللَّهَ فَالِكُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهِ فَأَنَّا تُوفَكُونَ ذالِكُ لِلضَّاحِ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا لآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفسه حيدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والزيتون والرمب إن مشتبه وغير متشابه، انظر إلى ثمره. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجنة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 بكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكى